111. واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 112. مِنَ أشد من القتل 113. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم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 119. واتقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 110. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهد ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهري محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنوا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 وَتَكُ اللهُ وَلَمْ يَنَّ اللهُ جَدِيدُ الْعِقَابِ